أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن رادني الله بضر هل هن كاشفات ضره هل هن كاشفات ضره أورادني برحمه هل هن ممسكات رحمته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 وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل اللَّهُ يَتَوَفَّى الْفَسَاحِينَ مَوْتَهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ لُخْرَاءَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ